دنياك لا ضاقت عليك وتكدعت فوق المحن ربعك غدولك عقوبة واخدت ساعة لحالك وفكات وحسيت عينك في الدموع مرصوبة دنياك إلا ضاقت عليك تكدى فوق المحن ربعك ودونك أعقوبة واختلك ساعة لحال Say the